ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَلْهَمَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَاعُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما قرى لقد رآه رب هيلكبرا افرا ايتم لا تول عزا ومناه الثالثه اخرى الاتو مذكر وله القنس تلك اذا قسمه جزاء ان هي إلا أسماء سميتموها سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآفرة والأولى وَكَمْ مِمَّ لَكِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِ شَفَاعَتُهُمْ لَا تُعْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ أَذَنَ اللَّهُ إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ أَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءَ